بسم الله الرحمن الرحيم بذاعة طريق الإسلام على شبكة الإلترنت تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت واجعلنا من المؤمنين بك الواسقين بعدلك وكرمك وجودك ورحمتك يوم القيامة وأبدأ معكم بعون الله تعالى مع قصة النهاية الآخرة وأشرار الساعة وقبل أن أدخل فيها أحب أن أشير هنا إلى فائدة وأهمية دراسة هذا الموضوع كما أني أحب أن أشير هنا إلى أنه رغم أهمية هذا الموضوع ورغم اهتمام العلماء به إلا أني أنبه أنه لا يصح ولا ينبغي للشباب أن يجعلوا هذا الأمر شغلهم الشاغل يكفي أن يعرفوه يتعلموه في درس وكفى هذا الانشغال بهذه القضايا وتجميع الكتب وقراءته ليكون شغل العلماء والمختصين في هذه القضايا أما نحن فيكفينا أن نعرف ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور وما جاء في كتاب الله تعالى لنتعرف على ديننا لأني وجدت بعض الناس ينشغلون انشغالا لا ينبغي بقضايا قضايا السحر وقضايا الجن وقضايا علامات الساعة وأمثال ذلك أقول أنه معرفتها مهمة ويكفينا فيها درس يشمل هذه الأمور أما أن ننشغل فيها ونجعلها همنا فلعل الأولى أن ننصرف للعمل والاستعداد للقاء الله عز وجل ونستعد لما يرضي الرب سبحانه وتعالى ونحذر الآخرة ونكون منها في هم وشغل دائمين تكلم العلماء كثيرا في هذا الموضوع وكتبوا الكتب الكثيرة وتعلمت من شيخي عمر الأشقر فطال الله في عمره ونفع بعلمه شيئا جميلا. تحدثني في جلفة بيني وبينه عما كان عليه حاله لما كان طالبا للعلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة شرفها الله يقول أخذت في دراسة العقيدة وشعرت أن هناك شيئا غائبا شيئا ناقصا فبدأت أسأل العلماء أقول لهم أنا أدرس العقيدة معكم وأتعمق فيها لكني لا أستشعرها ما أحفت بها أعلمها لكن ما أشعرها يقول وسألت واحد من أكبر العلماء، يقول سألته عن هذه المسألة فقال استمر في العلم وأقرأ وستخف يقول فظلت أقرأ وأقرأ وما زلت أشعر أن رغم قراءتي لكثير من كتب العقيدة وتعمقي فيها إلا أني لم أستشعرها يقول حتى وقعت في يوم من الأيام على كلام للشيخ الإسلام الجليل ابن تيمية رحمه الله حيث يقول أن هذا الذي نطرحه ونتحدث عنه في هذه الكتب التي تتكلم عن العقيدة إنما هو قواعد في العقيدة وليست العقيدة قواعد في العقيدة وإنما العقيدة إذا أردت أن تعرفها حق المعرفة وتستشعرها فعليك بالقرآن هذا هو المصدر الحقيقي للعقيدة الصحيحة وللاستشعار بالعقيدة لا نقلل من قيمة الكتب التي أفصلت للعقيدة وبينت أجزاءها وردت على المنحرفين فيها والشبهات فيها هذه مهمة جدا لكن من أراد أن تتعمق العقيدة في قلبه فعليه بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اتخذت هذا المنهج في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى أن أكثر من الاستشهاد بالقرآن وبالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقل من النقل عن العلماء والعلماء المتحدثين والخطباء في هذه المسألة أن أحرص على هذا الأمر لأنه هو كما ذكرت المنهج الأفضل في تعميق العقيدة لدى عموم الناس أما من أراد أن يكون طالب علم ويريد أن يعرف الشبهات والرد عليها والأقوال واختلاف العلماء ورد على المنحرفين فعليه بكتب العقيدة هذه السلسلة يستموجهة لطلبة العلم المتعمقين في قضية العقيدة وإنما هي موجهة للأمة لنعمق في نفوسنا معنى الإيمان بركن عظيم من أركان هذا الدين الإيمان بالآخرة الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا جزء أصيل من الإيمان والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. فنحن عندما نتحدث في هذه السلسلة نحن لا نتحدث عن امر جزئي. لا نتحدث عن قضية بسيطة. وانما نتحدث عن ركن من اركان الايمان لا يقوم الايمان الا به. نتحدث عن الاخرة. نتحدث عن البعث بعد الموت. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على اركان الايمان وكانت دائما التركيز يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤمنون بالله واليوم الاخر هذه القضية الفاصلة منهج الانبياء جميعا على مدى الزمان لتأكيد هذا المعنى الاصيل الايمان بالله فاذا امنا بذلك منها تنبع قضايا الدين والدنيا الاخرى وهي قضية حرف بها البشر لتلبيس من ابليس لعنه الله حتى جعل بعض الناس يستغربون طرح أن هناك آخر يقول لنا الرب عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمضوثين وآيات اخرى كثيرة تتكلم عن هذه القضية فجاء القرآن ليرد، والقرآن عجيب واعجازه لا يجارا، يرد بالمنطق والحجة والدليل والبرهان وعلم المنطق الاصيل لكن باسلوب يفهمه الفيلسوف ويفهمه العام، جاء الرد الحاسم للمنكرين الذين ينكرون الاخرة والبعث ايحسب الانسان وان يترك البديل لذلك ان تكون حياة الانسان بلا هدف بلا غاية تدى. ايحسب الانسان وان يترك تدى? الم يكن نقطة ممن من يمنى ثم كان علقة فخلق فتوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى الذي جعل الانسان يتدرج من نقطة حتى يصل الى هذه المراتب السامية من الخلق. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى سبحانه وينقل لنا القرآن هذا الرد على هذا الانكار بآيات اخرى جليلات وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون يعني كونوا من المخلوقات التي لا تفنى بالنسبة اليكم الانسان يتحلل كونوا حجارا كونوا حديدا لا تفنى او اي شيء لا يفنى عندكم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا لبثتم إلا قليلا ورب يدور حول قضية بسيطة أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا الذي خلقت ولم تكن شيئا نطفة من منيك هذا الحيوان المنوي الذي هو في نطفة طغيرة. تحتوي على 250 مليون حيوان منوي هل كان شيئا هذا الإنسان نطفة وبويضة الذي استطاع أن يجمع هذا الحيوان وهذه النطفة فيجعل منها هذا الإنسان بكل خلقه وعلمه وعقله أليس بقادر على أن يخلقه مرة أخرى اولم يرى الانسان أن خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين يجادل ما خلقني لا توجد جنة لا يوجد لا توجد اخرة يجادل خصيم ويستعمل الحجج والمنطق والبرهان مبين وضرب لنا مثلا ونفي خلقه لما جاء الكافر الى النبي صلى الله عليه وسلم واخذ عظام انسان ميت من قرون يمكن. احترأت فاخذها للنبي صلى الله عليه وسلم وفتتها فتت العظام حتى طارت رمادا ثم قذفها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يحيي هذه بعد ان تفتت تقول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي حلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قد تفتت قل يحييها الذي انشأها اول مرة اللي خلقها أول مرة ما يقدر يخلقها مرة ثانية وهو بكل خلق عليم سبحانه ويضرب لنا الله عز وجل مثلا آخر كيف يحيي الموتى بالإضافة إلى خلقنا وهو أكبر دليل الذي خلقنا أول مرة يستطيع أن يخلقنا مرة أخرى يضرب الله عز وجل لنا مثلا بشيء آخر يقول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح. بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت أرض بيت ما فيها شيء اسمنت انظر أحيانا تشوفوا للسمنت ثم تلقى من بين الاسمنت هذا نبتة تطلع اسمنت ميت صحراء ميتة لا شيء فيها سقناه لبلد ميت فأنزلنا فيه الماء فاخرجنا به من كل الثمرة. من اين جاءت الحياة? من اين جاءت الحياة لهذا الاسمنت او هذه الصحراء? من اين جاءت? كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الأمر واضح ان يكفينا الحرآن المعجز ببساطته واعجازه. ونحن ندرس الاخرة لامور. بعض الناس قد يعترض يقول انشغلوا بامور الدنيا وقيموها. نحن عندما ننشغل بالآخر لا ننسى الدنيا بل نحن نستفيد فائدة عظمى من الدراسة العميقة للآخرة والأذكر لكم بعض الفوائد في دراسة الآخر. أول فائدة طبعا أن الإيمان بالبحث الإيمان بالآخر أساس العقيدة ولا نكون مؤمنين وما قيمة الإنسان بلا إيمان يقول الله عز وجل والطور وكتاب مسطور رق منسور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور يقسم الله ثم يقسم ثم يقسم ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع قضية هي. لابد ان تثبت النفوس وفي ايات الكتاب الاولى بعد الفاتحة في القرآن الكريم تبدأ سورة البقرة وفي اوائلها يقول الله عز وجل في صفات المؤمنين ان من اهم صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب بدون الايمان بالغيب ما تكون هناك عقيدة وفي الاية الاخرى وبالاخرة هم يوقنون اليقين يعني الايمان بلا تردد ولا شك فاذا نحن عندما ندرس الاخرة انما نؤسس الايمان ولا حياه بلا ايمان الامر الثاني ان المسلم مطالب بالعمل لاجل الخير ودفع الشر هذا العمل. ان لم تكن هناك اخرة سيكون عمل بلا جزاء. السبتان الذي يحاول ان يعمل الصالحات والموت هو النهاية اين الجزاء? يقول الله عز وجل ثم توثى كل نفس ما كسبت. الذي تفعل تلقى. وهم لا يظلمون. لا بد من جزاء للعمل. والفائدة الثالثة انه بلا اخرة. يعيش الانسان في عذاب نفسي. هذا المجرم الذي قتل متنعما ومات في هذا المعيم لو جاء طاغي وظلمك، ظلمك هتك عرضك لا تماه الله وأخذ بيتك أو مالك أو شردك كما يحدث لكثير من أبناء الأمة اليوم ويعيش هو منعم ويعيش هؤلاء الناس في تعافة ما شعورهم لو كان لم يكن هناك آخرة ماذا سيحدث لهم إن لم يؤمنوا أن هناك أمل وهناك رجاء في العدل وإقامة الجزاء بل ادارك علمهم في الآخر بل هم في شك منها بل هم منها عمون تقول الله عدود من عمل صالحا فلنفسه ومن أثاء فعليها وما ربك بظلام للعبيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا جرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا جرى. هذا العدل والإيمان بالآخرة يحفظ الناس من المحرمات. ويحفظ حياة البشر من الصراع والتقاتل لاجل الدنيا. ما الذي يمنع الناس من السرقة? الرقابة البشرية. فاذا امتنع الرقيب كما حدث في نيويورك في سنة من السنوات عندما انطبعت الكهرباء فجأة عن نيويورك. في تلك الليلة يسرق اثنين بليون دولار. والله رأيتها بنفسي. يأتي الإنسان يأخذ حجر يكسر واجهة محل يدخل يشيل تلفزيون وشير... لا بوليس قادر يضبط لا أحد قادر يسوي شيء ما الذي سيمنع الناس من أن يفعلوا مثل هذا ما الذي يمنع الناس من التصدق على من عدم من الفقراء وعدم الصدق لهم ما الذي سيمنع الناس من ذلك ما الذي سيمنعنا أن نتعامل مع الذكاء مثل ما يتعامل الأمريكان مع الضرائب حيث أثبتت الإحصائيات أن الأمريكان الذين يتلاعبون ويتهربون من الضرائب تبلغ نسبتهم 80% من المجتمع الأمريكي 80% بينما عندنا المسلمون يقدمون طواعية على الزكاة وتفدق للفقراء ما الذي يمنع الناس إن لم يكن هناك آخرة الإيمان بالآخرة يحفظ المجتمعات والإيمان بالآخرة يدفع الإنسان للحياة الجادة المنتجة رغم قصر الحياة يشعر ان الحياة قصيرة كم ستعيش ستين سبعين ثمانين مئة متين كم ستعيش كم وزن هذا في الاخرة الخالدة فيشعر انه لابد ان يبذل الجهد ويستعجل لان الحياة قصيرة يجب ان يغتنم منها اكبر ما يمكن ابو الدحداح رضي الله عنه رؤيا وهو في اخر عمره بلغ من العمر عتية في اواخر عمره وهو يزرع شجر الجوز شجر الجوز لا ينبت لا يثمر الا بعد سنين فسئل هل لما تزرع شجر الجوز وهي لن تثمر الا بعد سنين قال ان لم تنفعني تنفع من بعدي ولي اجرها فتأملوا كيف ان الاخرة جعلته يعمل حتى في اخر لحظة من لحظات عمره جعلته يحمل فالإيمان بالآخرة يدفع الإنسان للعمل ومن أهم معاني الآخرة كذلك أنها تجعلنا نؤمن أن وراء هذه الحياة حكمة هناك حكمة ما نعيش هكذا سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى كما قال الكفار وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. إذا نؤمن أن هناك فائدة هناك حكمة ما خلقنا سدا. والإيمان بالآخر يدفع الناس دفعا للعبادة وللذكر الحق لله عز وجل الذي يجعلكم تصومون أو تقومون الليل الذي يجعلكم تفعلون ذلك وتختمون القرآن لماذا؟ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خوف من الله عز وجل خوف من الآخرة طلب الأجر يصف الله عز وجل المؤمن يقول يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء بين الحذر من الآخرة والرجاء في الرحمة هذا الذي يدفع الإنسان بهذا الجهد العظيم إنهم كانوا يتسارعون في الخيرات ما الذي يجعلهم يتسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبة فيما عند الله في الآخرة ورهبة مما عند الله في الآخرة وكانوا لنا خاشعين التعمق في دراسة الاخرة تعمق الايمان بعظمة الله عز وجل وقدرته لما يقول الله عز وجل وما امر الساعة الا تلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير هذه الاخرة يأتي بها الله عز وجل في لحظة بقدرة منه عز وجل بكل ما تناراه من عجائبها وأهوالها ومعجزاتها في لحظة كلمح البصر قدر عظيم من الرب سبحانه ويقول الله عز وجل وجنّة أرضها السماوات والأرض احنا لما نتأمل في الفلك والكون والمجرات وهذا كله في السماء الدنيا وهي لا شيء بالنسبة للثانية وهكذا حتى السابعة عندما نعرف ذلك ونتأمل في ذلك نعرف قدرة الله عز وجل وعظمته عندما نقرأ قول الله عز وجل ايحتبو الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه نعيد الاصبع كما كان لماذا اختار الله عز وجل للاصبع للاعجاز الذي فيه كم فقر وفقر في هذا الإصبع الصغير وكم فيه من أعصاب وشرايين ولحم وعضلات وجلد وطبقات من الجلد ويكفيك أن ترى البصمة التي فيه لتعلم الإعجاز العجيز كل إنسان له بصمة حتى التوأم يختلفون في بصماتهم فالذي خلق الإنسان وجعله متميزا عن غيره من الناس الآخرين وأبلغ ما نرى في التميز في البصمة التي تميز إنسان عن إنسان قادر أن يعيد هذا الإصبع ببصماته فأي قدرة إلهية تجلت في ذلك فلما نتعمق في الآخرة نفهم عظمة الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في الحضور والايمان بالاخرة والتعمق فيها يزيدنا ايمانا بعدل الله حزنا وجل نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريف شكرا لكم نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريف